بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وَبَسَتِ الْجِبَالُ بَسًا فَكَانَتْ هَبَاءً مّنبثًا وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَة مَا أَصْحَابُ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 ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يَنْطُفُ عَلَيْهِمُ الْدَانُمُ خَلَدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِقٍ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وفاكية مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور النعين كأنثال اللؤلؤ المكنون بِمَا كُن يُعْمَلُونَ لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْ أَبُو الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ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 لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَّابِئِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أواق أَوولينَ وَآخِرِين لَمَجَمُونََ إِلَ مِقااتِ يأَومِم مَ عَْلُ ثَُّ إِكُمْ أَي لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم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 نَحنُّ قَََّر الن بَيينَكُم المَوتَ وَمَا نَحنُّ بِمَصوقينعَ أَُّ بَِّلَ أَمثَلَكُم وَلُ شِئَكُم فيِي مَا تَعََّمُ وَل قَدَ عَمتُون مَشْأتَأُ لَا فَلَ ل تَذَكَّون أَفَرَأَيتُم تَححرثُون أَأَنتُم تَزرَعَُهُ أَمْ نَحنُ الزَّعون وَلَّذِى جَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَوَلْتُمْ تَتَفَكَّرُونَ إِنَّمَا لَمْ نَرْمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ انتم انزلتموه من المزني ام نحن المنزلون لوشاء جعلناه اجاف فلولا تشكرون اف ايتم ما تَجَاوَزْتَ أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ لا اقسم بما واقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيما انه لقران سوى المطهرون تنزيل من رب العالمين اف بهذا الحديث انتم مذهنون وَتَ يَعَلُونَ رِزقَّكُمْ أَكُم تُكَذِّمُون فَلَول إِذَا بَلَغَاتِعُقُون وَأَنتُم حِينَ إِذٍ تَظُرُون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 فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إَِّ هذاَا لَهُ حَُّ القين فَسَّح بِسْ مِ رَِّكَ